الله يسلمك قصيدة اسمها قطرة دم اللون اللون نفس اللون دمهاي البشر اللون نفس اللون دمهاي البشر وباختلاف وباختلاف اللون أبد ما أفترض هو لا زالب جسم ما بيفروق الفرق عند ما يطيح على الأرض حد يمنح را ترى الدم الرخيص ينسحق ولي ينسحق ما ينحفظ وبحور دم انسالة وراحت هباء أو مر قطرة تثبت لك فرض شفنا دم اليوقف بوضع حدار أو قطرة فوق علا القمم راحت ركض أو بجناحين عاشت بالسماء أو قطرة وصاحت رفض أو بعد قطرة الدم يميزها تنتفض فارس إذا صاح العرض بعد قطرة دم يميزها الغيور تنتفض فارس إذا صاح العرض هاكي خذ قطرات من دم الحسين تلق غيرة ومرجلة أو نخوة أو وعظ أو كل جيش الإمام وهالرقم يترك أثر مني اللفظ ليش سبعين ليش سبعين وشهد بالكثرة دم ومن يقول الدم يضم روح القلم عند جيشين الحسين بكربلاء وهذا واقع لا دعاية ولا وهم جيش لما انصارها وهاشم سوا وجيش ضم كل الأرض من التحم جيش ما يحصي عدد قبل الهجوم والتحم كله بصدر واحد هجم جيش لكن بس نحر واثنين دين جيش لكن بس لحروة اثنين دين جيش كل حسين من شافة بتسم لكن بقطر الدمه تزل حسين أو صار كل حسين لك مات وألم قل من سال الدمه اش صاح الحسين اش صاح يحمد قل لي من حيل الهدى وأخاه وأخاه الهشمة ضلع الحسين ومبحى في الخيل هالضلع هشم وأخاه القطعة حزام الحسين حزام ظهره وبعده بالآه احتزم وين يا عباس شوغتنا الظلام الشمس لو عينك انصابت سهم وين يا عباس وعضيدك وحيد وبينك وبين الحرم قرب الجسم وين عباس وشفت توني هوني شفت جيوش هوني شفت وين يا عباس تتشيل حنيت جيتك وشوفي تعثر بالجدم وين يا عباس والزينب شقول أوشعت ذروينك يا شيال العلم وين يا عباس وحسينك يصيح وين أبو الغير العلى الغير الفطم وين يا عباس ضل عملي يصيح وتقنز فهامة علي وجرح اللجن وين يا عباس جودك والزنود وانت غير الكلفة ما ترضى بسهم وين يا عباس يلكاسك وفاك وارتويت وعطشة عليك الذمم وين يا عباس يصدرك حديد والرمح يلتم إذا بيك وصدم وين غيم الموت وين المني غير يعصفك جيمانها ويمطر حمام وان يلتشفك مثل شوفك بعيد وان يا عباسي الصدرك حديد والرمح يلتم إذا بيت صدم وان غيم الموت وان المني غير يعصفك جيمانها ويمطر حمام وان يلتشفك مثل شوفك بعيد وان ماط الشجري بيلم هلم وان يلشفك مثل شوفك بعيد وان ما تشجري بيلم هلم وان يا رسام هبلون الفقار والحبر من روس والسيف القلم وان يا روائك الغيرة غيور او جمر عينك هو الغير انرسم وان يلشفك ابابيل الطفوف يمطر السجيل والكعب الخيم وان يا عباس وين يا رواي كل غيره غيور ومن جمر عينك هوى الغيره نرسم وين يا الكفك ابابيل يمطر السجيل والكعب الخين وين يا عباس يا عصوف والعزم بيك ابتدى وبيك ختم وين يا ومحك بالعلوب وبس قطيع من سيفك سلم وين يا عباس مو برجاك أو تشفك الغير التعلت ما لزم وين يل بركان غير ضك من يفور تقوم قاعك والسماء تسولف شين وين؟, وين يلطولك وديك ثلاث جبال تقوم تقعد كلك بطولة قمم وين وين يلطولك وديك ثلاث جبال تقوم تقعد كلك بطولة قمم وين يا عباس يل كلك سيوف منين ما دارك تجاوبها بنعم وين يا وديك تلذ جبال تقوم تدعد كلك بطولك قمم وين يا عباس يلي كلك سيوف منين ما دارك تجاوبها بنعم وين يا عباس طييد الأسف وما يجودك ظريطك شف على شف ما يجودك هو محور كربلاء وهو غير بقصتك سموها طف ما يجودك وان يا عباس تقيد الاسف او ما يجودك ظليطك شف على شف ما يجودك هو محور كربلاء وهو غير بقصتك سموها طف ما يجودك بتعبهم والبنين وبيوفاها وبيدمعها المانشف ما يجودك من عكس شمس الطفوف صار قبة من الذهب خالد لصف ما يجودك فارس وسيف وضمير ومن وقع زندك قبل دمك نزف ما يجودك صرخة إعجاب الوفاك رددتها سلافنا وصاح الخلف ما يجودك نشف دموع الفرات وبقطرة لمروحة وحدر طورك وقف ما يجودك والله لو ضل بالفرات كان نعطش دوم بس ربك لطف ما يجودك ما يجودك نشف دموع الفرات وبقطرة لم روح أو حدر طورك وقف ما يجودك والله لو ضلب الفرات كان نعطش دوم بس ربك لطب ما يجودك رايا رافعها الخلود ما يضمها الغار مثل أهل الكهف ما يجودك صار سم الظالمين ويا ما يا ما عروش للباطل مسف ما يجودك شنحر شن شاير رضيع ومن وقع بيه السهم لون اختلف ما يجودك ماي لا مو تشن ماي ما يجودك ماي لا مو تشن ماي شفكسية لجيوش صفي حي صف ما يجودك غيرة غرفها بضماك ومن قم الضام النهر منك غرف ما يجودك ويدمع زين بيسين وانتفض جيشه على الظالم زحف ما يجودك وحدة تاريخ وطفوف وانحنى التاريخ جبرا واعترف ما يجودك صوت هاتف يا حسين حاش دل وحاش ساوم لا بعض ما يجودك قصة يرويها التراب وراد يرويها النهر بس ما عرف ما يجودك قصة يرويها التراب أوراد يرويها النهر بس ما عرف ما يجودك من تبدع للتراب سيل وشتمطة غبر راقا جرف ما يجودك عاصفة بوجه الطغاة صوت حرية وعلى المنبر هتف ما يجودك قطر من دمك الشهي لبسا طفك الظلو سام الشرف ما يجودك من وقع هيجة أسد أو دم يمينك خارطة وشلمة وعد أو يسارك شاي للراية بكبات لهذا يزيد بالمجلس شهد اليمين الشالة المايب يمين باليمين اليسر خلقت للعبد واليسار الكفك فالدمع الوفاء وهاي بصمة للوفاء ما حد حد اليمين القربة اليسر ويمين وصار بس أطراف كل ذاك العدد واليسار الدقت الصد والتشفين وچنها نفخة صور والعسكر جمد اليمين الدوهنة فيش الجيوش هي سلت سيفها وصاحة ومدد واليسار الزمت الرأي ويجود وذن كل منهن مواثيق وعهد اليمين تحش ميسار الحسين عافت العباس والصابب عمد واليسار بحزة النحر الشريف تقرى حمده قل هو الله أحد اليمين تحشم يسار الحسين عافت العباس وانصاب بعمد واليسار بحزة النحر الشريف تقرى حمده قل هو الله أحد اليمين حسين قبلها انحناء وبانحناء حسين طخ كل شو سجد واليسار الوقفة بوجه السيوف وكل من أقبل عن نحر فزول تعقب اليمين اتهوس بشف اليسار ووقعت اليسر على اليمني أشد واليسر أسرارها من أم البنيين من القماطات تقطع بالمهد اليمين اتهوس بشف اليسار ووقعت اليسر على اليمني أشد واليسر أسرارها من أم البنين. من القماط تقطع بالمهد اليمين الدنة الزند تشفيه لتصيح وعنك وصله ولقوه مش بعد واليسارة تسحل بسيفه وتصيح هلبت العباسي اليمن قعد اليمن لو ما يرتشع لي هالحسين الشمر فوق بالصدر شما صعد واليسارة تحير ما بين الثنين تمسح الدم لو تمدد للجسد واليمين تبار زينب بالمسير توم والذكر الفواطن بالعهد واليسار تصير لوراس الحسين رمح يهتز للرمح تشوى وسنق اليمين تناشد اليسر وتقول راية العباس بمن شالها واليسار تجاوب بعز واقتدار راية العباس آن عدالها راية العباس رفت والجيوش وان ما بعدت تشوف خيالها راية العباس لوفان الجيوش زامط بسبعين الف ما طالها راية العباس هبذ الفقار تعصف القوم بعزم شيالها راية العباس عصات الكليم وشطرة البحر الظلم بفعالها راية العباس شان صفت رماح وينشمر لهناك من يدنا راية العباس من تطلب رفيف اجناح جبائي ليتعنا لها راية العباس شنصفة رماح ينشمر لهناك من يدنا لها العباس من تطلب رفيف اجناح جبائي ليتعنا لها العباس من صاح الرضيع قلبة الخيل بظهر خيالها راية العباس من صاح الرضيع قربة الخالب ظهر خيالها راية العباس من كخفق رعيت وجيمة اذ دمجيمة من زلزالها راية العباس مو خامة وعموت آية وإمامة ونحر تفصالها راية العباس ما وصلتها إيد الغير زينب ما يطخ ذيالها راية العباس من طاح الحسين وقفة الزينب مثل شفالها راية العباس لم كل الفراج سلسبيل البيروة أجيالها راية العباس ظلت بالطفوف تصيح طارح سينظر موالها راية العباس تخفق بالنشور ونسمع بيوم الحشرة أقوالها راية العباس يرفعها العمام وإحنا نتأمل نلود بجالها راية العباس دين الله بأمان وإحنا محروسين يا ضلال تصيح صار الله ويجاوبها الحسين اي يصيح باش يصيح من حيل انهدام واخا الهشمت ضلع الحسين ومو بحافه الخيل له